لآن شركه ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن

موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه

そう。

و ذ م و ا الذين يلحدون أ س م ه س ي ج ز و ع م النابلسي و ومن من خ ل ق أمة يهدون ا ح ق للعلوم ن الاسلاميه ذ ذ ي ن ك ب و بآياتنا ن من س ت د ر ه م حيث ي ع ل و وقل ن ل

ا لفضيله ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ا ب ل س ي